بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنع تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناق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 ك تؤ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إما نوى ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون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 ربك إلا هو وما هي إلا ذكران البشر كما والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ترككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تن